سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والرحيم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 صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعون